تخطى مرحلة الجهاد الأول وهو جهاد الجهاد مع القلب جهاد الشيطان جهاد الهوى جهاد الشبهات جهاد الشهوات فهذا هو الذي يجعل الأمة مستعدة بالقوة المعنوية التي اشار الله إليها عز وجل بقوله وَأَعِدُّوا لَهُمَّا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْ فالقوة هنا قوة القلب وقوة الرضال وقوة التوكل على الله وقوة بذل الأسباب الشرعية والعمل بشرع الله القوة التي يتحقق بها الرعب الذي من خصائص هذه الأمة حينما قال نبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به ونصرت بالرعب مسيرة شهر يعني بمعنى القوة المعنوية الهيبة التي يضعها الله للأمة إذا عملت بشرع الله فتهابها وترهبها الأمم فإذ تسميت هذا جهاد نوع من لفت النظر إلى أن الناس غفلوا عن هذا المعنى وهذا إلى يومنا هذا كثير من الذين تطلعون إلى الجهاد الأعظم وهو جهاد السيف وجهاد القوة ينسون المرحلة الأولى وهو إعداد الأمة بأفرادها وإعداد الأمة بمجموعاتها وبفئاتها لأن تكون مهيئة للجهاد العظيم وهو جهاد السيف وجهاد القوة الحسين يقول هذا كان يسأل عن عبارة يقولها بعض الناس في دعائهم يقول اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام ويقول إذا رأتك عيون العناية نم في الحوادث إلى أخذ اللهم اغفر لي إن شئت من حكم فيها العبارة الأولى إن شاء الله أرجو أن لا يكون فيها حرج وهي اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام يعني وإن كان الأولى تفاديها لأنها قد تفهم يعني شيء من سؤال أدب مع الله عز وجل الله محفظنا بحفظك برعايتك فالتعبير عن بعينك هنا يعني أقول له وجه شرعي لكن الأولى تجن لأنه قد يلبس العبارة الأخرى إذا رعتك عيون العناية هذا غير صحي العناية ليسها عيون ولا يجوز التعبير عن عناية الله عز وجل بعباده بهذا الإسلوب والأولى تجن وقول في الحوادث كذا أيضا لا يجوز ما في عبارة ذكرها السائل ما عرفتها ثم قال اللهم الغلين شيئت أيضا لا يجوز لا يعلق الدعاء بالمشيئة لأن الله عز وجل أمر بالدعاء فلا يجوز أن تعلقها بالمشيئة لأن هذا تردد وشك وعدم يعني تأدن مع الله لأن الله وعد ووعده حق يجب أن تعزم في الدعاء وتدعو ولا تعلق الدعاء بالمشيئة لأن الله أمر أمرا مطلقا على سبيب الأسبيل للإيجاب والفرض بأن ندعوه والله عز وجل يحبه من عبده أن يدعوه فلا يجوز تعريقه بالمشيئة لأن هذا تردد وعدم ثقة بوعد الله هذا ونسأل الله لجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبركاته عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم شخص سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا سركله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بأسفة جامع العلوم والحكم وصلنا الحديث من الحديث ال20 تفضل بسم اللهم صل وسلم على الله رسول <تصفيق> الله هذه أيضا حكمة بالغة وعليها دلة نصوص كثيرة أن الإنسان إذا ابتلي ببدعة أو هوى ثم لم يتب فإن ذلك يجره إلى ما هو أشد حتى ربما يتسبب الذنب بوقوع الذنوب إلى أن تتكاثر حتى يقص القلب وربما ينقلب من الإيمان إلى ضده والعكس كذلك ونجد أن هذا في البدع أكثر في البدع والأهواء أكثر من الشهوات صحيح أن الشهوات قد يجر بعضها إلى بعض لكنها ليس اقتران بعضها ببعض كاقتران البدع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل البدع والأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه بمعنى أنها تتنادى بهم حتى تهلكهم وهذا يدل عليه الواقع أيضا فإن الحاصل أن كل من ابتلي ببدعة ثم لم يتب منها وأصر عليها تجره إلى بدعة أخرى بالضرورة إلا النادر والنادر لا حكم له وكذلك الهواء فيما يتعلق بالأهواء التي فيها مخالفة لأصول الدين أو مصالح الأمة العظمى لأن الأهواء فيها أهواء شبهات وأهواء شهوات والمقصود هنا أهواء شبهات ولولا لم تكن لدع صريحة طالبا إذا لم يتف منها فإنها تجره إلى أهواء أخرى حتى يتتكاثر وربما يسلك مسالك ينفر منها العقلاء وإن كان في الأصل بدأ عنده الأمر بنزعة هوا في أمر محدود وهذا نجده في الفرق الأولى وما بعدها إلى اليوم فنزعة الخوارج كانت بدأت من بذرة التحامل بالهوى على عثمان رضي الله عنه ثم على بقية الصحابة ثم انتت بهم إلى التكفير فاستحلال الجمع بدأت التشيع كانت نزأت تفضيل علي رضي الله عنه على بقية الصحابة أو على بعضهم ثم تجارت بهم الأهواء حتى أصبح التشيع غالبا إنما يعني تقديس هؤلاء الأشخاص والأئمة واعتقاد عسمتهم وتبديل الدين بالكلية ثم جاءت نزع في القدر وكانت في أولها مجرد حديث بين الناس هل يكون مثل هذا الشر الذي حدث كهدك الكعبة واحتراقها من قبل الحجاج أو حينما احترقت هل هذا بقدر أو بغير قدر كان حديث مجرد حديث سذج ليس عندهم في الدين فكان هذا مدخل لعقائد الأمم في القدر حتى تحولت هذه الأفكار إلى عقائد القدرية التي وصل بعضها إلى الكفر الصريح إنكار علم الله عز وجل إنكار الكتابة والتقدير والمشيئة وهكذا بقية الأهواء فإنها تبدأ من نزعة ثم توصل صاحبها إلى إذا لم يتب إلى أنه ربما يخرج من الدين أو يخرج من السنة خروجاً يقتضي أن يفارق الجماعة نعم فعن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرن فإذا نزع الحياء تبعه الآخر خرجه كله حميد بن زنجوي في كتاب الأدب قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان كمث الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل ويعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي كأنه يقول قد أضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال الحياء شعبة من الإيمان وفي الصحيحين عن عمران بن حصير عن نبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير في رواية لمسلم قال الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهم الله قلت هما قال الحلم والحياء قلت أقديما كان أو حديثا قال بل قديما قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يقبهم الله وورد في الفاظ وهي الاشهر الحديث بالفاظ اخرى للحديث وهي الاشهر الحلم والحلم والامه الحلم والانه اي الرفق نعم قال اسماعيل بن ابي خالد دخل علينا ابن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى فاتي بماء فشرب فسترى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال الحياء خلة أوتوها ومنعتموها واعلم أن الحياء نوعان أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودنائة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار قد رويا عن, عمر رضي الله رويا عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدوء فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك وفي حديث ابن مسعود الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ثرت زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله خرجوا الإمام أحمد والترمذي مرفوعا قد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة وصار كأنه لا إيمان له قد من مراسيل الحسن عن نبي صلى الله عليه وسلم قال الحياة وحياءان طرف من الإيمان والآخر عجز نعم يظهر الله أعلم مثل هذا وقد ذكر, ذكر سيذكر الشيخ أنه قد يسمى قد يكون الخجل نوع من الإيمان لكنه نوعا يزيد عن حد الحد الشرعي الخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجبات والخجل الذي يؤدي إلى أيضا الإخلال بما أمر الله به فإنه يخرج عن حد الحياء الممدوح ويصبح من الحياء المذنوب ومع ذلك فإنه لا يعني هذا أنه يناقض كون الحياء يعني من الإيمان فيقال أصل الحياء وأغلبه وسائره من الإيمان وإذا وصل إلى حد الخجل الذي يمنع المسلم من أن يفعل الواجبات أو أن يقوم بما أمر الله به من الحقوق فإن هذا يصبح مدموم لأنه انتقل من الحياة المشروع إلى الخجل وهذا في سائل الأعمال. كما أن من العبادة والعبادة كلها مندوحة كلها مطلوبة من العبادة ما يصل إلى حد الغلوب فيكون مدموم فهذه قاعدة عامة إنها الحكم على الأغلب وعلى هذا فالأغلب في الحياة أنه مندوح لكن إنا وصل إلى حد الخجل الذي يحجم به الإنسان عن الواجبات وعن أيضا حقوقه وأداء حقوق الآخرين يحجبه أن يقوم بواجب عمارة الحياة الدنيا بما أمر الله به فهذا يعني يصل أو ينتقل من حد المشروع إلى المذموم نعم ترك النوافل بسبب الحياة قصدك بس. هذه سيشير إليها الشيخ بعد قليل لكن ومع ذلك الشيخ سيشير جزء منها هذا الأمر في الحقيقة راجع إلى يعني حال المسألة وملابساتها لا نصدر أن نضع قاعدة الإنسان إذا, إذا ترك عبادة وطاعة لله خوفا من الرياء فإن هذا قد يصل إلى أن يكون تثبيط من الشيطان وسواس وهو ظالم لكن في حالات النادرة قد يترجح عند المؤمن أن يترك في النافلة في مقام ما من المقامات كان يكون عنده إنسان له قدره أو له اعتباره أو يكون المكان غير مناسب لأداء النافلة على هذا الوجه أو السنة أو العمل الحسن يكون المكان غير مناسب بأن يعني تنظف إلى القضية مورد تقتضي أن يترجح العمل الصالح في هذا المقام أن يكون أقرب إلى الرياء هذه دمور لا نستطيع أن نضبطها لكن اغلب وهذا المهم أغلب ما يحدث من الإحجام عن عمل الخير من قبل كثير من الناس بسبب مراعاة الخلق أغلبه يكون من باب صرف الشيطان لهذا الإنسان لأن يعمل وأيضا من باب الوساوس من باب الوساوس نعم ولعله من كلام الحسن وكذلك قال بشير بن كعب العدوي بعمران بن حسين إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة وقارا لله ومنه ضعف فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه ولأما قاله عمران رضي الله عنه فإن الحياء الممدوحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياة إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانه والله أعلم ينهر الله علم هذا يعني الكلام هنا من عمران ومن من اعترض يعني لا إله إلا الله يبدو أن هذا من الخلاف على ما يسمى على الفضل التي تحتم أنا أظن الله أعلم أن هذا له وجه وهذا له وجه يعني أن يقال أنه من, من الحياة ما هو ضعف هذا صحيح لكن لا ينبغي أن يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة ما هو ضعف والخجل الذي يؤدي إلى, إلى عمل ما يجب أو عمل ما ينبغي فهذا النوع هو نوع من الحياة لكن النبي صلى الله عليه حينما قال من الحياة لا يأتي إلا بخير يقصد الحياة بمعناه الممدوح الذي هو الحياة بإطلاق الحياة الغالب أما أن الخجل نوع من الحياة فلا يشمله الحديث لأن النبي الله عليه أطلق في بعض الألفاظ أن الحياة لا يأتي إلا بخير فعلى هذا المعنى يخرج الخجل المؤدي إلى ترك ما يجب يخرج من مفهوم الحياء في, في هذا الحديث نعم القول الثاني في معنى قوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر على لقظه وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكون من أفعال الطعال أو من جميل الأخلاق والآذى بالمستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو اسحاق المروزي الشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه ولكن الذي في النسخ المعتمد التامة كما حكيناه عنه من قبل وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الأدب من هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة وقال ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وروا عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم قال الخلق الحسن قال فما شر ما أوتي المسلم قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت هو في صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر قال أن تعمل في السر عمل العلانية خرجه أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكر وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب الحديث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديمي فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به قال ائت المعروف واجتني بالمنكر وانظر الذي سمعت سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأتي وانظر إلى الذي تترى أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنب قال فنظرت فإذا امران أمران لم يتركها شيئا إتيان المعروف واجتناب المنكر خرج ابن سعد في طبقاته بمعنى وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جريد قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء يقول فلا فليمنعنك الحياء من المضي لما أردت كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظ على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس قلت لو كان على ما قاله جريب فكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيى منه من فافعل ما شئت ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه والله أعلم نعم هذا صر النظر أن كورن حديثه وليس بحديث ليس بحديث يعني فيما يبدو أنه هنا أرد معنى وهو أنه إذا, إذا الإنسان جاءتهم مثل هذه الخواطر والوسائوس وهو يصلي أو يعمل أي عمل من أعمال الصالحة وهذا كثير ما يحدث للناس بل ربما ليس منه أحد لكن الإنسان إذا أوتي فقها في الدين أوتي أيضا قوة في الإيمان فإنه يدفع هذه الخواطر يأتيه شيطان في مقامات كثيرة يشعره بأنه حينما يعمل هذا الخير أنه ربما يريد الناس يريد, يريد المراءات والسمع فيجب أن يدفع هذا مدام هذا الإحساس والشعور سيؤدي به إلى ترك هذا العمل فيجب أن يدفع هذا وأنه لا يبالي فيه لأنه من الخطرات والوساوس ولأنه من عبث الشيطان بالإنسان هذا هو الأصل هذا هو الأصل ويجب عليه أن يكون عليه المسلم لكن كما قلت في جوابي لسؤال زميلكم قبل قليل إنه إذا الإنسان حفت به قرائم وأوضاع في نفسه وفي ما حوله أنه يغلب على الظن أن العمل هذا قد يعني يكون في موقع الرياء أو في موقع السمع هذه حالة نادرة نادرة جدا إذا حفت بها قرائم قوية فالإنسان قد يحجب عن العمل أو مثلا يخففه خوفا من أن يقع في الرياء لكن هذا قليل ودائما مثل هذه الاستثناءات يجب أن تؤثر في أصول الأعمال وهذه نجدها قاعدة في عمل كثير من ما يعمله الناس ليس فقط في نسبة خفر والسمعة بل فيما يسمى بالاحتياطات كثير من الناس مثلا يحجم عن عمل خيري في مؤسسها أو يحجم عن نفع مجتمع في أمر من الأمور أو يحجم عن أن يكون له آثر طيب في من حوله وبيئته هذا الشعور لكثيرين من قعدوا من أعطاهم الله عز وجل علما أو أعطاهم مواهب وقدرات في نفع الآخرين بعلم أو نحوه نجد أن الكثيرين ممن يقعدون عن العمل وتجد الناس يشيرون إليه فلان هذا عرفنا في الخير هذا طلب العلم فلان هذا كان له كذا وكذا من السوادق فلماذا قعدت في الحقيقة هنا يسمي الاستقرار وهذا أرجو أن يكون محل دراسة لنخرج بأرقام باستقراء الناقص أجد كثيرين ممن أعرفهم من أكراني ومن دونهم ممن كانت لديهم مواهب وقدرات وتجارب أو كانت لديهم أيضا حصيلة من علم أو نحو ذلك يجد أنهم قعدوا لا ينقصهم الإيمان ولا تنقصهم الغيره لكن عندهم توهم أنه ليس بقدر وليس بأهل وأنه لو عمل لغير الله وأنه لو أخذ مرتبا أصبح مرتبه حرام فقعد عن العمل وربما ترك الأمم معرفة عن المنكر وربما ترك واجبات ضرورية تحتاجها الأمة الآن بسبب هدث هذه الأوهام وما أكثر هذه الأوهام وتأتي بأسابيك وطرق كثيرة ومداخل كثيرة للشيطان على كثير من أهل الخيج وأرجو التنبه لهذا أرجو التنبه لربما كل منكم يرى من حوله من هذا الصنف الكثير وهذا خطأ بل ما أرى أن هذا يعني يجوز أن نسوّده بأي مسور قد يعني نجد واحد بالمئة من الناس لو نظرنا إلى ظروفهم ولبسات أعذارهم يمكن يكون له شيء من العذر أما الأكثرية الذين قاعدوا عن نفع أمتهم قاعدوا عن القيام بواجبهم فإن هذه المعاذير والتعللات ما هي إلا من كيف الشيطان وتلبيسه نعم خوف ترك الأعمل من أجل الناس هل هو خوف؟ مدرى مداهنة وجوز ترك العمل كثيرة قد يكون رياء لكن قد يكون نسميه أحيانا تواضع كاذب نسميه التناسي سميه تواضع الكاذب أو مثل ما لكم خجل كل هذه مثبتات حتى لو لم يكن خوف الرياء أنا قلت لكم يقول لكم مثال إنه أحيانا يكون يقول أنا أخها فأأكل حرام ما أبغى أخذ راتب ما أبغى أخذ مكافأة على عمل خيج يعني كم فقدت الآن يعني المؤسسات الخيرية سواء حكومية أو أهلية أو غيرها كم فقدت من الطاقات التي تهاجها بسبب مثل هذه الأوهام يعني مثلا انسان موهوب في مجال الأمر موهوب أنه المنكر في مجال الحسبة قد نجده مسؤول أو عضو هيئة أو نحوها نفاجأ أنه هذا ترك العمل نسأله يقول والله أنا أحس إنه هذا أمر مروح وإنه ننكر عمل حسبه وإنه إذا خدت راتب فيه إني آسم في حين إنه ترك صغرة ما يسدها غيره في هذا المقام فهذا من أفرار من الزحف بدعاوة هي ليست شرعية ولا تجوز ولهذا إنسان يرحقه الإثم وعلى هذا فقيس فقيسه وهو كثير إذن العوارض كثيرة ليست خوف الريع والسمع فقط بل الشيطان مداخله لبني آدم لا تنتهي نعم ننتقل إلى درس آخر انتهت القراءة بمر لا لا لأن احتمال إن إذا انتهى نصف الكتاب يعني نقتصر على التوحيد والدرس المنهجي لأن بقية الحديث أنا بقى ما بعد إلى الآن أتأمل الأمر بقية الحديث أغلبها جاءت في أصول سابقة لأن الأحديث الأولى التي درسناها والتي بقي منها قليل هي التي تتركز فيها القواعد المنهجية والأحديث الأخرى أغلبها في الأحكام وهي تدور على ما سبق فأنا عندي الآن نوع من يعني الرأي المبدئ أن نتوقف بعد منتصف يعني بعد سريع حديثين وثلاثة أو, أو أربعة ثم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 قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم من رواية شام بن عروة عن أبيه عن سفيان وسفيان هو ابن عبد الله التقفي الطائفي له صحبة وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف قد عن سفيان بن عبد الله من وجوه, من وجوه أخرى بزيادات فخرجوا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز وعند الترمذي عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسي ثم قال هذا وقال الترمذي حسن صحيح وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلاً قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم قلت فما أتقي فأو ماء إلى لسانه قول سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك طلب منه أن يعلمه كلاماً جامعاً لأمر الإسلام كافيا. حتى لا يحتاج بعده إلى غيره وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وفي الرواية الأخرى قل ربي الله ثم استقم هذا منتزع من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وخرج النسائر في تسلق نقف عند هذا عمر أشمان مبعد عن إشارة إلى قاعدة مهمة يدل عليها هذا الحديث وغيره من نصوص الشرع مثل قوله عز وجل فاستقم كما أمرت وقوله سبحانه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومثل هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم ومثل الأحدث التي جاءت بإجمال الدين في بعض أصوله أو في شيء من أصوله مثل أحاديث التي تدل على أن الدين المعاملة وأن الدين الخلق ونحن هذا من النصوص المجملة العامة التي يندرج فيها الدين بجملة وتفصيله هذه النصوص دلالاتها واسعة تشمل الدين كله وهذا الفهم ضروري لا بد منه وهو الذي عليه إجماع السلف فيعني أعني الأوامر أو النصوص المجملة التي تجمل الدين في كلمات لا بد أن يندرج فيها كل ما ثبت من أمور الدين الاعتقادية والعلمية والعملية هذا الحديث الجامع المانع قل أمنت بالله ثم استقيم هذا يندرج فيه كل الدين ينتندرج فيه أصول الإيمان أي أركان الإيمان لأنها تدخل في معنى أمنت بالله وبالضرورة يندرج فيها كل ما يتفرع عن أركان الإيمان سواء في الدنيا أو في اليوم الآخر أو فيما يتعلق بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والقدر ونحو ذلك كلها تندرج تحت أمنت قل أمنت بالله بل أيضا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله بالضرورة يندرج الأعمال التي تدخل في مسلم الإيمان وإن كانت هي أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم فثم استقم فإذا أخذنا العباء العبارتين المجتمعتين فهي كالإيمان والإسلام كل واحدة تعني يعني تعني نوع من المطلوبات الدين وإذا انفردت إحداهما دخل فيها الدين كله. فإذا جاء الأمر بالإيمان لو قال قل آمنت بالله فلابد أن يدخل تدخل استقامه الأعمال بالضرورة وكذلك لو قال استقم كما قولي عز وجل فاستقم كما أمرت فلابد أن يدخل الإيمان لكن لما اجتمعت الكلمات في هذا الحديث فإن دلالة آمنت بالله يعني بالمنطوق يدخل فيها الاعتقاد والعلوم وضرورات الدين العلمية والاعتقادية وتستلزم أو تتضمن لا صح تتضمن أيضا الأعمال لأن الإيمان بما معناه الشرعي تدخل فيه الأعمال ثم استقم يدخل فيها بدرجة أولى أركان الإسلام وأعمال الإسلام الظاهرة ويدخل فيها جميع الأحكام أحكام الحلال والحوام من الضرورة وتتضمن الإيمان القلبي لأن الاستقامة أنما تبدأ بالقلب فمن هنا مثل هذا الحديث الجامعي لا بد أن ترد إليه النصوص النصوص الأخرى التي تفسره وتبينه أرجمها ويتضمنها والعكس كذلك فإنه لا بد أن يفسر بالنصوص لأنه قد يأتي مبطل ويقول أمنت بالله يعني الإقرار بالله والاستقامة يعني أن يكون الإنسان على خلق وهذا معنى الاستقامة ثم يزيق عن الحق وعن الشرع تحت هذه الدعوة كقول التقوى هنا هذا عين الباطل إذن لابد من هذا وذاك لابد أن نفهم معنى أمنت بالله ثم نستقم أنها يدخل فيها أمور الدين الاعتقادية والقولية والعملية والمنهجية والمواطف ويدخل فيها الدين كله نعم وخرج النسائي في تفسيري من رواية سهيل بن أبي حزم. حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة خرجه الترمذي ولفظه فقال قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام وقال حسن غريب وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه وقال أبو على الحال معنى, معنى الحديث الصحيح حتى لو لم يثبت الحديث معناه صحيح بمعنى أن أصل أصل أصل البني آدم أصل المكلفين أنهم على الإيمان الفطري كما قال عز وجل في الحديث القدسي فيما رواهم نبي صلى الله عليه وسلم عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة والفطرة التوحيد الربوبية بل والفطرة أيضا تستلزم توحيد الإلهية توحيد العبادة ففعلا العباد كلهم على الأصل الإقرار بالرب عز وجل والإمام به وهذا ما عليه سائر البشرية اليوم بغم الشيوع الإلحاد إلا أن الإلحاد يطرأ على بني آدم بعد أن يكبروا وتجتالهم شياطين الجن والإنس والأفكار والمذاهب والنظريات وإلا فالأصل فيهم أنهم كلهم يقرون بالرب وهذا ما يدعيه أغلب البشر اليوم ثم يكفرون حينما لم يتزموا لم يستقيموا على دين الله الذي أمر الله به نعم قال أبو بكر الصديق في تفسيري ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا وعنه قال لم يلتفتوا لا إله غيره وعنه قال ثم استقاموا على أن الله ربهم وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال هذه أرخص آية في كتاب الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله طبعا هنا أرخص ليست كالنفوم شائع عندنا أرخص يعني أكثر النصوص ترخيصا وتيسيرا وتسهيلا من الرخصة لا من الرخص يعني من الرخصة أرخص يعني أقرب الآيات إلى التيسير والرخصة الله عز يحب أن تؤتى رخصه نعم روية نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم ورؤية عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يروغوا روغان التعلب وروا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم استقام وقال استقاموا على أداء فرائضه وعن أبي العالية قال ثم أخلصوا له الدين والعمل وعن قد قال استقاموا على طاعة الله وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا باستقامة والعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يطاع هو الإله الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلال ومهابة ومحبة ورجاء وتوكل ودعاء والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواء قال الحسن وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه فهذا ينافر استقامة على التوحيد وأما على رواية مضغوى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث وقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه وأن لا يجاوز ما أمروا به وهو الطغيان وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها وقال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قال قتادة أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله وقال الثوري على القرآن وعن الحسن قال لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا خرجه ابن أبي حاتم وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله قلت شيبتني هود وأخواتها فما شيبك منها قال قوله فاستقم كما أمرت هذه آذة منام وأيضا جاء مرسل لا ندري عن حقيقة المنام هل رأاه ثقة أو لم يره ومع ذلك لا يعتبر مرسل بالتشريع لكنه يستقيم مع قواعد الشرع وإن كان يعني أو ذكر آية بعينها كأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليها في ها في أنها هي السبب في قوله صلى الله عليه وسلم الشباب الشيبة من هود وأخواتها فهذا ما يأخذ على سبيل القطع لا يخذ على سبيل القطر ما ليس حكم, حكم الحديث المرفوع ولا وفضلا أن يكون حكم الحديث, حكم الحديث الصحيح للسنات نعم قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه كما أمر بالاستقامة على الكوحيد في تلك الآيتين والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا إشارة إلى أنه لا بد من لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفال المختضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة هذه قاعدة عامة في كل عمل صالح عمله الإنسان وهي من آخر ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يلزم الاستغفار لأنه آخر أعماله بعد أن بلغ الإمان الأمانة وأد الرسالة ونصح للأمة وصار ينتظر الأجل وأيضا نجد أن الله عز وجل في الحج أمر بالاستغفار بعد نهاية الحج والاستغفار بعد نهاية كل صلاة الاستغفار ثلاثا وهكذا بقية الأعمال وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن المسلم مهما بلغ من الاجتهاد في أداء الطاعة على وجوهها وشرطها إلا أنه لابد أن يبقى عنه عنده شيء من النقص والتقصير والغفلة هذا أمر من لوازم البشر من لوازم الكمل من البشر فكيف بمن دونهم من أمثال أن الله يعفو عنا جميعا إذن هذا فيه اشاره إلا أن الإنسان مهم بلد من الاجتهاد في العمل لا بد أن يبقى عنده نقص فيجبر هذا النقص بالاستغفار لأن نجد أن بعض العامة واشباه العامة يستنكرون إذا سمعوا بعد العمل الصالح الاستغفار ممن يعمل فيظن أنه ارتكب إثما متعمدا وهذا لا يلزم إنما الاستغفار عن ارتكاب يعني الممنوعات وعن التقصير في الواجبات والمأمورات نعم وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المكتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة كما خرجوا الإمام أحمد وابن ماجا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وفي رواية للإمام أحمد سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وفي الصحيحين عن أبي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سدد وقاربوا فالسداد هو حقيقة الاستقامة وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى وقال له واذكر بالسداد تسديد ذلك السهم وبالهدى هدايتك الطرير إذن معنى السداد هو الحص على إقامة الأمل على الوجه الشرعي وهذا أيضا فيه معنى التوسط والاعتدال بعيدا عن التفريط وبعيدا عن الإفراث بادينا عن الغلوب وبعيد عن التقصير كذلك من مفهوم السداد والمقاربة إذا اجتمعتها إذا قيل سدد وقارب مراعاة قواعد الشرع العامة جلب المصالح ودرء المفاسد ارتكاب أخف الضرري إلى غير ذلك مما يدخل في مفهوم المقاربة والتسديد فإن التسديد هو محاولة القرب من وجه الحق إذا استعصى أخذ الحق كله لأنه قد لا يستطيع كله أو أن يترك المنهي على الوجه المطلوب لا يستطيع أن يتناول كل ما أمامه من الواجبات والمفروضات فمن هنا يأخذ بالقدر الذي يستطيعه ولا يكلف الله نفسه أيضا في المنهج الذي عليه الحياة الأمة يجب أن يعمل بمنهج التسديد المقاربة بمعنى أن لا توقع الأمة في عنة ولا حرج ولا في ما من, من الدين من الدين بد من الاعتدال والوسطية وتجنب أسباب هلاك الناس من المشطة عليهم أو باطلاق الأهواء بحيث تهلكهم في أفرادهم ومجموعاتهم والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصد الغرض نفسه ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض فتكون مقاربة عن غير عمر ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم ابن حسن الكلفي أيها الناس إنكم لم تعملوا أو لم تطيقوا كل ما أمرتكم ولكن سددوا وأبشروا والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكنا الصديق وغيره قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لأنهم لم يلتفتوا إلى غيره فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارف كلها على طاعته فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه وكذلك فسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له وأعظم ما يراع استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه في مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا نعم الاستقامة اللسان شكلنا مربطة باستقامة القلب بل كل أعمال اللسان مرتبطة بالقلب فما كان في القلب ينبع عنه اللسان لكن قد يقال المنافق الكاذب المفتري الصاحب البهتان الذي يقول ما لا يعتقد هل نقول أن لسانه عبر عن قلبه نعم نقول لسانه عبر عن قلبه لماذا؟ لأن هذا الكذب وحكاية خلاف الواقع سواء في دعوة المنافق الخالص أو من دونه أو الكذب في الحديث أو غنحوه ينبع عن مرض القلب الدليل على أن القلب فارغ من تقوى الله ورقابته دليل على أن القلب مريض فمن هنا هو أي الإنسان إذا تكلم بغير ما في القلب ذل على أن القلب ليس فيه قوة إيمانية تضبط اللسان بل فيه مرض يحرف اللسان لأن يقول الكذب والنفاق نسأل الله السلام والعافية الشهادة عند الاحتضاء هل تقتصر على شهادة توكيد الله تعالى أم لا من الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة وغالبا لا يشهد لا إله إلا الله إلا من شهد أن محمدا رسول الله ومع ذلك كونها تأتي سواء تأتي مع أفضل لكن غالبا المسلم عند الاحتضار قد لا يطيق الكلام الطويل حالة الاحتضار حالة صعبة حالة صعبة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى الله من القوة والإيمان والتحمل يقول لإنني الموت لسكرات فسكرات الموت صعبة وهو شديدة على المسلم برّا كان أفاجرا فمن هنا يبدأ أن يراعى حاله فإذا كان ممن يلاحظ أنه يتقبل فيقال لا يشهد الله أولا محمد رسول الله إذا كان الكلام الكثير عليه يكون صعب عليه فيقال لا إله إلا الله لأن من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة لأنه استجابه قول لا إله إلا الله استجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار المحصورة بعدد لو زاد الشخص على العدد المذكور في النص هل يؤثر إذا كانت الأذكار المذكورة مبنية على تعبد وقتي أو تعبد موبعي فيجب التزامها حسب ما جاءت به فمثلا فرق بين الأذكار التي تتعلق بالأمور المحددة في عبادة بعينها مثل الاستغفار بعد الصلاة يكون ثلاثا ثلاثا لا يزيد عنه لازال ابتداء هذا مثال للمحدد بوقت أو بهيئة معينة حددها الشرار أو بعد عمل معين حدده الشرار فإذا كان هناك ما يدل من قرائم الأحوال وسياق الذكر أنه محدد فلابد من التزام هذا التحديد أما إذا كان غير محدد فلا منع من الزيادة لأن الزيادة إنما هي رفبوت الأجر لأن التحديد إنما هو لتبوت الأجر ومن زاد زاد أزداد خيرا بعض الأسئلة أسمحوا لي أجلها لأنها تحتاج إلى مراجعة بعضها غير واضح يقول التبرك فيما محصل إلى آخره لعل هذا الداخل في درس سابق هناك يقول أخ صديق لي وهو وله علاقة يمكن هذا السؤال مر لكن مع ذلك مهم جدا جماعة التبليغ والذهب قبل فترة شهرين أغلق الجوال وترك والدته وزوجته وأسرته يقول استودعته استودعتهم الله للي تضيع وداعه يرغب في الذهاب معه من مدة أربعة شهر إذا كان هذا يؤدي إلى الإخلال بواجبه نحو أسرته فلا يجوز له ذلك لا سيما في حق الوالدة إذا كان الجهاد لا يجوز إلا بإذن الوالدين فكيف يكون في في أمر الدعوة يدون الجهاد الأعظم ينبغي يسدد ويقارب هذا يقع في مثله هذا الذي إذا كان وقع في تفريد وغالب أنه بغض أربعة أشهر يعني غالب أنه بفرق خاصة في مثل هذه الظروف والأيام نكتفي بهذا نسأل الله الجميع على التوفيق والسدادات وصلى الله وسلم بارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال واجهه عظيم السلطانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وبعد في عمل الأوتوفيق في الدرس قراءة في جامع علوم الحكم وصلنا إلى الحديث الثاني والعشرين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحلوت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل, أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم من رواية الزبير عن جابر وزاد في آخره قال والله لا أزيد على ذلك شيئا وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمال بن قوقل يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم قبل أن نبدأ الشرح حبا ننبه إلى قاعدة في هذا الحديث وغير ما لا حديث المجملة والتي مثلها الحديث السابق قل بالله ثم استخدم ونحوها من الحديث التي جاءت قواعد مجملة لا بد أن تفسرها قواعد أخرى ونصوص أخرى وهذه المثلة تحكمها ضوابط, ضوابط ضرورية ليست مجرد اجتهابية بل هي ضوابط من ثوابط الاجتهاب عند السلف وهي أن كل القواعد المجملة والألفاظ المجملة جاء من النصوص ما يفصلها إما بزيادة بيان وتفسير وشرح وإما بتخصيص أو تقييد أو نحو ذلك من الأمور التي تستدعي الابتزام بضابط آخر أيضا وهو أنه في تفسير النصوص الشرعية لا بد أن يرد بعضها إلى بعض آيات القرآن لا بد يرد بعضها إلى بعض خاصة الآيات الكثيرة في الموضوع الواحد لا بد أن يرد بعضها إلى بعض وأغلب أصول الدين جاءت هكذا يعني جاءت فيها نصوص ولابد أن يفسر بعضها ببعض ثم أيضا لا بد أن تفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته سواء كانت آيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية فإنها لا بد أن يرد بعضها إلى بعض وأن يفسر بعضها ببعض ونفسر من هذا المنطلق نجد أن هذا الحديث أيضاً من الحديث المجمل العامة مثل الحديث السابق الذي جاء فيه قل آمنت بالله ثم استقب قلت تدخل فيها جميع أمور الدين الاعتقادية والقولية والفعلية فإنه لا ينتم الإيمان إلا بالاعتقاد والقول والعمل ولا يتم الاستقامة إلا بالاعتقاد والقول والعمل كذلك هذا الحديث قال الذي قال فيه إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة قال نعم هذا لابد أن يفسر بشرائطه التي جاءت بها نصوص أخرى نعم هذه موجبات الجنة لكن لابد أن نأتي بالنصوص التي تبين كونها موجبات الجنة وهو أنه إذا أديت على وجهها إذا أديت هذه الفرائض والواجبات على وجهها ومن أدائها على وجهها أن تصدر أصراً عن إيمان صحيح فإن المنافق قد يصلي المكتوبات ويصوم رمضان ويحل الحلال ويحرم الحرام ولا يزيد على هذا لكن لا يدخل الجنة ووجد قضيات للصوص أخرى وهي أن يتحقق عنده الإيمان تحقق عنده الإيمان إذن أول شرط وأول قاعدة تمسك هذه الثمرة وهي دخول الجنة هو أن تصدر هذه الأعمال عن إيمان حقيقي إيمان صادق تتوافر فيه شرائط الإيمان الشرائية الأمر الآخر أيضا هذه الأعمال إذا تمت فإن ثمرتها لا تتم إلا بتجنب ما ينافيها أو ينقصها فإذا وقع الأنسان بما ينافيها من الموبقات المخرجة من الملة أو الكبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة فإن ذلك امر لا بد من اعتباله ثم أيضا مثل هذه الأمور لا تؤدي ثمرتها هذه الأعمال والفرائض والواجبات لا تؤدي ثمرتها وتوصل إلى الجنة إلا إذا أديت على وجهها بأركانها وشروطها ولذلك أن نجد أن أوامر الشرع بالصلاة جاءت بلفظ, بلفظ إقامة الصلاة وليس الأداء فقط إقامة الصلاة لأن مجرد الأداء يكون من المنافق غير المنافق لكن لإقامة لإقام الصلاة لا تكون إلا بتوافق الأركان والشروط والاعتقاد الحق إذن هذه الموجبات للجنة إذا أديت على وجهها وتوفرت فيها الشروط والأركان فإنها لابد أن تثمر أيضا بمعنى إن, أن من أدى هذه الأعمال الجليلة على وجهها لابد أن أولا تنهاه عن الفحشاء ولا بد أن يسلم قلبه وتسلم جوارحه لدين الله وأن يستجيب لما يستطيعه من أوامر الله عز وجل وهناك أعمال موجبة لدخول النار إذا عمل بها الإنسان اختل الشرط إن لم يغفر الله له هذا أمر الأمر الآخر أن الوعد الجنة أحيانا يقيد بأن يكون مصير المؤمن مصير موحد الجنة وهذا لا شك فيه مصير الموحد الجنة لكن أيضا قد يؤذب على قدر ذنوبه كما هو معروف في حكم أهل الكبائل فأهل الكبائل أصلا هم غالبا بل مدام مسلمين يصلون المكتوبات ويصمون رمضان ويحلون الحلال في الجملة ويحرمون الحرام في الجملة ويمكن انتهكوا بعض الأمور هذا هو الأصل فيهم ومع ذلك قد يعذب الله عز وجل من يشافل منهم بالنار ثم يخرج منها لشفاعة الشافعين برحمة الله عز وجل ثم يكون مصيره النار مصيره جنة الموحد مصيره جنة على أي لحوان إذن هذه المجملات لاودة من فقهها في مثل هذه النصوص لأن كثيرين يستدلون بمثل هذه النصوص على يعني استباحة الحرمات وترك الواجبات الأخرى التي هم فرائض الدين ويزعمون أن من قام بهذه الأمور استحق الجنة دون أن يدركوا أن هذه الأمور مشروطة كسائر المجملات الشرعية التي جاءت غير مفصلة نعم كيف وحدة الحلو قصة تدخل فيها الفرائض الأخرى التي ما وردت في الحديث مثل الحج وزكاة طبعا سيأتي فيما بعد مثل هذا الحديث قال بعضها العلم أنه قيل قبل أن تكتمل أركان الإسلام وأن نصوص الشرع بعضها جاء قبل اكتمال الشرائع هذا أمر الأمر الآخر لا يمنع أنه هذا الحديث يكون متأخر أو أمثاله لأن لو نظرنا مثلا إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مثل خطبة الوداع خطبة يوم العيد الخطبة التي خطبها في حج وهي من الجوامع وآخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم نجد نجدها تجتمل على هذه المجملات التي ما تدخل فيها تفصيل الشرائع إذن هذا الإجمال لا يخص الأحاديث التي وردت في أول الإسلام بل يرد في آخر الإسلام وكثير من وصايا تكون الوصايا المجملة هذه تكون لمن أسلم فيما بعد فمن هنا بقية الفرائض تكون بالتبع إذا ردينا الأحاديث بعضها إلى بعض فلا منعنا مثل ما فبشرف السلام يكون احلال الحلال وتحريم الحرام يشمل الفرائض التي جاءت في بعد ومع ذلك حتى لو ما شمل هذا يلزم بالرجوع إلى النصوص الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا أن من شراط الدخول في الدين شهاده لا الله محمد رسول الله ذكر في حديث اخرى اضاف فيها الصلاه وفي أحاديث أخرى أضاف الصلاة الزكاة وفي أحاديث أخرى أضاف أركال الإسلام الخمسة فالمفصل هنا المجمل هنا يرد للأحاديث التي تفصل والمفصل لا بد يدخل في المجملات بالضرورة لأنها الدين واحد نعم قد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه ويكون الحلال هاهنا عبارة عن ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجسنب المحرمات وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهداً في الدنيا وتقشفاً وبعضهم حرم ذلك عن نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى جميع تحريماً حيث قصد الامتناع منه إضراراً بالنفس وكفاً لها عن شهواتها في الأمثال ولا يحلل ولا يحرم إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له وإن كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له وإن كان لا يعتقد حله وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهاء عن المحرمات دخل الجنة وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم تلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيعاتكم وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله لا يشك به وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائل فله الجنة أو دخل الجنة وفي المسند عن ابن عباس أن ضمام ابن فعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام سلها فلما فرق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة وخرجه الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال والخامسة لا أرب لي فيها يعني الفواحش ثم قال لا أعملن بها ومن أطاعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلن الجنة قال تعب الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم خرجوا مسلم إلا أن عنده أنه قال أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار وعنده في رواية فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنا عربيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذه شيئا أبدا ولا أنقص من. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا طبعا يلاحظ في اللغض هنا أنه قال ولا أنقص منه لا أزيد ولا أنقص منه طبعا لا أنقص فاضحة يعني ليس فيها لبس لأنه الأصل في أركان الدين وواجباته عند الموفي الذي يعني يستقيم على الدين أنه لا ينقص لكن قال ولا أزيد لا أزيد ولا لا أنقص منهم لا أزيد على هذا ولا أنقص منهم هذا إذا قد يفسر بأن المقصود الوقوف على هذه الفرائض ومع ذلك فإن هذا أيضا يتظر لفظ مجمل لا يدل على أنه يقصد لا يقوم بالواجبات الأخرى لكن يدل على أنه قصد التمسك بهذه الأسسات بهذه الأسس المنطلقات الأولى للدين والأصل في مثل هذا أنه إذا استقام على الوجه الشرعي الصحيح في إقامة الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان أنه لا بد أن تدفعه هذه الأعمال إلى العمل بالواجبات الأخرى والانتهاء عن المحرمات نتيجة طبيعية حتمية من استقام من استقام على أدى على على الصلاة على وجهها والزكاة المفروضة وصم رمضان فإن هذا بالضرورة سيؤدي به إلى التزام الأركان والواجبات الأخرى لأنه في الصلاة لابد أن تدفع الصلاة إلى القيام بالواجبات الأخرى والزكاة كذلك والصوم هذا شيء شيء الآخر احتمل أن هذا الحديث يكون أيضا من الحديث التي جاءت قبل فرض الفرائض الأخرى ومع ذلك <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقره على هذا فهو يعلم أنه إذا استقام على هذه الأمور فلابد أن يستجيب لأمر الله عز وجل في الأمور الأخرى والله أعلم نعم نعم هذا وارد احتمال احتمال أن قصد لا فيها في ذاتها في أعمالها المشروعة لكن احتمال بعيد لأن الصحابة في ذلك الوقت لا يرد في أذهانهم على الاطلاق احتمال الزيادة في الدين علشان يقول لا ازيد يعني قسط يقول لا ابتدع حتى الاعراب الاعراب كانوا يفقهون الدين يفقهون الدين يعني بخطاب الشرع بالكهونه وان كانوا ليسوا متعلمين لانهم العربيه عندهم متمكنه والقران بلسان عربي مبين فهم يفقهون المعاني المجملة هذه والضرورات والمسلمات والثوابت التي تنشع عن النصوص يفقهونها نعم قد لا يفقهون تفاصيل الأحكام والقياس ونحو ذلك وإلحاق المسائل بنصوصه وقواعده لكن ثوابت الدين هذه يفقهها الأعرابي المتعلم وغيره العرابي غير المتعلم ويفقهها كما يفقهها المتعلم نعم لا بس هذه حاجة الجميع حاجة الجميع يعني هو بعض الأسئلة تعلق في الدين تعلق بالأشخاص أو بالضروف معينة النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب الشخص بما يناسب حاله أو حتى في مسائل حلال والحرام يعني تجد يستعمل مصطلحات في الإجابة على أسئلة بعض السائلين في ما يستعملونه من أشياء وأدوات يعني حسب اصطلاحات البيئات والقبائل وغيرها لكن هذا لا يتعلق بأصول الدين ومجملاته أصول الدين ومجملاته غالبا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم للأشخاص بحسب مداركهم بحسب مداركهم فالإنسان القوي المدارك الحصيف الذي يعرف منه العمق في الفقه يقول له آمن قل أمن تقول له ثم واستقم لأنه يعرف أنه هذا النوع من العجال اللي عندهم قوة فهم قوة إدراك وذكاء ومواهب يعرفون ماذا يدخل من الإيمان والاستقامة من المعاني التي لا تنتهي بينما أحيانا يأتي إنسان قليل المدارك يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور على قدر مداركه على قدر مواهبه فأحيانا كل إجابة عامة وكل إجابة خاصة فإذن هذه الأمور تتعلق بنهج النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة السائلين وفي تقرير الدين هذا المنهج يحتاج إلى استقاء وكشف وأرجو أن يهتم به أنثالكم من طلاب العلم لأن فيه فوائد عظيمة تفيد في فقه النصوص تطبيقها على الواقع المعاصر ولذلك أرى أن من أكثر ما وقعت فيه الذين شدوا عن نهج السلف في هذا العصر سواء الذين سلكوا مسلك الانفلات والنفاق والتميعت الدين أو الذين سلكوا مسلك الغلو والتنطع والتشدد ما هذا المعنى في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجاباته وفي مصدر عنه من الأقوال والفعال والتطييرات لم نفقه هذه المعاني التي تختلف باختلاف الناس ومداركهم وأحوالهم تختلف باختلاف الموجبات للجواب أو الموجبات للدليل إلى آخرة ما يكون الدليل عاما وخاص ما سيكون أيضا السائل أو المخاطب ممن يعني تخاطب باسمه الأمة أو ممن يخاطب بشخصه وبأمثاله وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما أوصى أبلاغ أوصى بوصية لو عملنا بها تركنا الدين كله إلا القليل هذه وصية خاصة له وأمثاله حينما أمصاه بأن لا يتولى ولاية أو نحو ذلك فهل هذه الوصية يسعى أن يعملها كل طالب علم لا يتولى ولاية المسلمين بدن فرقة مثل هذه الأمور ضروري جدا ولا وقعنا في الهلكة كما وقعنا هالكون الآن نعم وفي الصحيحين عن طرحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله عليه من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق ولفظه للبخاري وفي صحيح المسلم عن أنس إن, أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وزاد فيه حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق ليدخلن الجنة ومراد العربي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول أيها الناس اتق الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال حسن صحيح وخرجه الإمام أحمد وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله وخرجه بقي بن مخلب في في مسنده من وجن آخر ولفظ حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلمه بعرفات فقلت تنتاني أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني, وما يدخلني جنة قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت فعقل عني إذن اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وصم رمضان وما تحب أن يفعله بك الناس تفعله بهم وما تكره أن يأتي إليك وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه وفي رواية له أيضا قال اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان ولم تزد على ذلك وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق واسمه لقيط فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع ويدخل على هذا ما خرجوا الإمام أحمد من حديث عمر بن, مر... بن مرة جهني قال جاء رجلني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سول الله شاهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصدقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه وقد ورد ترتب دخول الجنه على فعل بعض هذه الاعمال كالصلاه ففي الحديث المشهور من صلى الصلوات وقتها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة وفي الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنه وهذا كله من ذكر السبب المقتضى الذي الذي لا يعمل عمله الا الذي لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه ويدل على هذا ما خرجوا الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فشرط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأن أحج حج حج حجة الإسلام وأن أصم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أم متنتان هو ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن قلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبار يمنع دخول الجنة فقوله لا يدخل, لا يدخل الجنة قاطع وقوله, وقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا والحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى وفي الصحيح أن المؤمنين إذا, جاز إذا جازوا الصراق حبسوا على قنطرة يكتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا وقال بعض السلف إن الرجل ليحبس على باب الجنة مئة عام بالدمب كان يعمله في الدنيا فهذه كلها موانع نعم حسنت عند هذا على الحال كلام دار السلف مثل هذه الأمور ليس من القواطع أو الأمور التي ينبني عليها عقيدة لذا لم ترد بنص بسناد صحيح قال إن الرجل ليحبس على باب الجنة مئة عام هذا احتمال أنه أخذه من الإسرائيليات اللي لا تصدق ولا تكذب ماذا ما لا يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح فهو من الأمور الغيبية اللي تأخذ على أنها من باب الوعيد وعلى أنها من الروايات العاضدة ليست نصوص وإن حملناها على احسن المحامل نقول لعله سمعها أو قرأها في حكايات بني إسرائيل وما روي عنه وأن الله الله عليه لنا أن لا نصدد ولا نكذب ما يرد عن بني إسرائيل يقول نصيح لمن لا يجلس مع أهله أي لا يعطيه حقهم نعم الحقيقة هذه ظاهرة يعني الآن صارت من الضواهر الاجتماعية البارزة وهي عدم تلوس العائلات والأسر والأقارب بعضهم مع بعض ويوجد تهاجر غير مقصود لكنه في الحقيقة يعني من, من أسباب هدم الخيان الأسري من أسباب ضياء التربية من أسباب ضياء الحقوق والأذاب بين الأقارب بل حتى بين الأولاد وأبائهم وبين الأسرة الكاملة وهذا التشتت سببه يعني انجرافنا أمام مسجدات الحياة بل تمادينا في فرض أوضاع لا توجد حتى عند البلاد الأخرى المنفلتة بلاد الكفار وهي السهر السهر هذا مفتت للأسر سهر على غير فائدة غالبا السهر على القيل والقال والهرج والفضائيات ما سهر على علم وعلى بحث كان يمكن يكون الواحد في بيته وقريب من أهله فأيضا الركض مع الدنيا والكثرة الشلليات الانشغال بالتوافه غير ذلك من الصوارف والموانع التي شتتت أذهان الأفراد فصاروا لا يرتقون التفاوت هذا هذا أدى إلى التفاوت في القرار في البيت تجد واحد يصبح مبكر ويذهب لعمله قسم آخر خاصة في الإجازات يكون ناين فإذا جاء هذا يرتاح وإذا هذا يتيقض متى يلتقيان على مدى الأربعة وعشرين ساعة تجد الأجيال على ثلاثة اقسام كل واحد ما يلتقي مع الآخر وأذكر لكم نكتة هي واقعية وقفت عليها قبل كم سنة ليست بعيدة كنا في مائدة قسم مننا يفطرون وقسم مننا يتغدون وقسم مننا يتعشون بوقت واحد على سفرة واحدة هذه نادرة أيضا أنهم يجتمعون لكن قدر الله أنهم يجتمعون ولا في الأصل هذا معاشي وهذا رائع رائع لكن تدل على اختلال خلل شديد أي في الحقيقة في تفريط في اللقاء الأسري من الجميع من الأباء ومن الأبناء ومن الأقارب تفريط شديد لا تبرى بذننا ولذلك يا يجب أن نتعاهد أنفسنا ونتعاهد أحوالنا نجلس مع بعضنا لابد أن يحدد للبيت وقت واحد يجلسون فيه الآن لا يكادون يتعرفون في بعض الأسر اللي بيوتهم متعددة يكاد بعضهم لا يعرف بعضهم أخوان من أب أو من أم بالبيت الواحد كل واحد لا يعرف عن حال شريكه في البيت إلا مجرد أن يراه لا خطال أحيانا وأحيانا تمر أوقات ما يرى بعضهم بعضهم في بيت واحد هذا واقع لكن علاجه هو الحزم والعاج والاستدراك كل يُعنى بشؤون بيته وأسره والله عز وجل يهيئ الجاد يهيئ من أمده ومن أمره رشدا لكن نجد هي أن نجمع شمل الأسر ونجتمع ونتقي بهم ونطيم حقوقهم خاصة فيما يتعلق بين الزوجين والأخ والإشقاء وبين الآباء والابناء في الحقيقة التقاطع شديد وخطير جدا ولا شك أن, الأبو أن الأبوين يتحمل المسؤولية الأولى أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية بريام هاتف رقم 49 11 9 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته